Well, أَمْ نَجْعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّارِ حَيَاتِ كَ الْمُفْتِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَ Wow well, well ردوا علينا فالطفي طمس في السوق يريد ان са кон а All right. أرقب <Și> <analyze anthropology>